قريش تذهل عن مهاجر الحبشة يا للهول عمر بن الخطاب في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم أجل بعدها خرج الفاروق ولد الفاروق فأراد إعلانا مزلزلا سأل عن أذنة يتلهف لسماع الأسرار والأخبار ويطرب لإذاعتها ونشرها فلم يجدوا له أفضل من جميل بن معمر الجمحي فهو رجل لا يكاد يلامس الخبر أذنه حتى يكتبه على لسانه طرق عمر بابه وحالما فتحه صدمه قائلا أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منه جميل بن معمر فالاستفسار مضيعة للوقت مع هذا السبق الإخباري تركه في الحال وربما ترك بابه مفتوحا وانطلق يجر رداءه من العجلة يصيح في الطرقات والميادين ولحق به عمر وكأنه يريد أن يضيء كل شبر أشرك فيه أن يضيئه بالتوحيد أما جميل فتوقف أخيرا حيث يجتمع طغاة قريش عند الكعبة وتوقف خلفهم الطفل الجميل عبد الله بن عمر فوصف ما حدث قائلا اتبعت أبي حتى إذا قام جميل على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش ألا إن عمر قد صبأ لم يسأل الطغاة جميلا ما الخبر وكيف يسألونه وعمر لم يمهلهم فقد صاح متحديا كذب ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله هنا هجم الوثنيون كالوحوش عليه فتصدى لهم جميعا فضربوه وضربهم واستمر العراك حتى قامت الشمس على رؤوسهم بعدها سقط عمر من شدة الإعياء وابنه خائف عليه ورغم الإعياء توعدهم قائلا افعلوا ما بدى لكم فأقسم بالله اللو كنا ثلاثمائة رجل لتركناها لكم أو لتركتموها لنا عندها قرروا الفتك به فجلجل صوت من خلفهم ما شأنكم فتوقفوا والتفتوا فإذا هو والد عمر بن العاص العاص بن وائل الذي جحد مال خباب فأجابوه صبأ عمر بن الخطاب قال فمه رجل يختار لنفسه أمرا فماذا تريدون خشي العاص أن تتصدع قوة قريش فقال أترون بني عدي ابن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا تنفس عبد الله وهم ينقشعون عن أبيه وقال والله لك لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه ثم نهض عمر وأخذ بيد ابنه وانصرف تاركا الطواغيت يهزون رؤوسهم يزمون شفاههم يعضونها حسرة مشى شامخا تشخب دماء العزة منه تلون ثيابه هيبة فتذهل قريش عن الحبشة ويراه المستضعفون فترتفع معنوياتهم فقد اصبحوا به كثره بعد قله وقوه بعد ضعف وجرئه بعد تردد حتى ان الفتى نحيل عبد الله بن مسعود تجرأ على فعل ما كان يجرؤ عليه من قبل